ولبويتهم أبواب وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيء قان فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيَفْتِنُونَهُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَهَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أفأ أنت تسمع الصمم وتهذى العمي وَمَا كَانَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَفَأِنَّ مِنْهُمْ مُتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ قُتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا, أجعلنا من دون الرحمن آلية يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ